يَمَنَ بطِش الْ البطشَةَكُباءِ النامُ تَقِمُون وَلَ قَدفَةَ قَبلَهُ قَومَ فِعَونَ وَجاءهُم رَسُول كَرم أَنْ أأَدُّ إلَ يَعبادَ الله إنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمين.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 فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَىٰ مِن جَنَّاتٍ وَعَيْنٍ وَزَرْعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَتٍ كَانُوا فِيهَا فَٰكِهِينَ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 فَاتُوبُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَم قَوْمٌ مُّتَّبَعٌ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أمين فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ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 فَرَوْنَ تَقِيمَ إِنَّهُمْ